أهلكناها وهي ظالما فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة, وبئر معطلة وقصر مشيد أفلا يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنما لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلون قبل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 كُنْ نَذِيرًا مُبِينًا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ذلك من رسول ولا نبي ولا نبي إلا إذا تمنى ألق الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يلق الشيطان فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفشقاق بعيد ولعلما الذين أوتوا العلم أنه الحق مراد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 الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحان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 لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا رضانا، وإن الله عليم حليم. اللهم قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبل خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة.